بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه اما بعد فمع الحديث الثامن عشر حديث الاربعين النوويه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها فخالق الناس بخلق حسن رواه المديون وقال حديث حسن في بعض المصحف حسن صحيح ولا الروي الحديث أبو ذر اشتهر عند المسلمين بكونيته أبو ذر الغفاري رضي الله عنه واسمه جندب جندب ابن جنادة رضي الله عنه هذا صحيح كان خامس خمسة دخلوا في الإسلام كان من أوائل الصحابة الذين دخلوا في الإسلام وكان رضي يعني عنه يعني يردي يعني مفتي الصحابة في خلافة الورك وعمر وعثمان طيب المستفادة من الحديث أولا أمر تقوى الله وتقوى الله عز وجل يسم جامع لحصول الخير إذا قيل لك اتق الله معناها أمر لك بكل خير وبترك كل الشر اتق الله يا نبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فالتقوى يجمع الخير وهذه وصية ربنا وصيب الله عز وجل لنا لعباده وقوله وابع السيئه الحسنه تمحوها هذا من فضل الله على هذه الامه على عباده انك ان فعلت الحسنه تمحو السيئه التي كانت قبلها وطبعا هذا بالنسبه للصغائر واما بالنسبه للكبائر قد فيها التوبة وكذلك من اصر على المعصيه فانه عليه اليتوب يتوب ويترك الاصرار ولا بد للمؤمن ان يفعل المعصيه لو لم تذنبون لله والله منهم ولا بأناس باناس فيستغفرون فيغفر الله لكن لا ينفع من هذا الحديث او من نحو هذا العبد مجبور كما يقول بعض المتفلسفين او انه كالريشه في الهواء لا يملك شيئا من نفسه لانه لا يقول فيها عاقل لان كل انسان يعلم انه مستطيع انت القدره ان يترك وأن يفعل ولكن العبد يسأل رقاه التوفيق التوفيق السلام وكما قلت هنا في, الـ في, الـ في, الـ في الشرح في خولية خالق الناس بخلق الحسن الترغيب في حسن الخلق ومن خصال التقوى التي لا تتم التقوى إلا بها وإلا به من أفرد بالذكر للحاجة إلى ما؟ يعني الأمر خالق الناس بخلق الحسن يدخل في قوله اتق الله إن كثير من الناس يظهروا أن التقوى مجرد القيام بحق الله فقط دون حقوق العباد وليس هم كذلك بل الجميع بين حقوق الله وبين حقوق عباده هو المطلوب شرعاً التقوى هو لا يقوى عليه إلا الكمل الذي اكتمل إيمانه كما في الحديث الأخر أكمل أكمل المؤمنين ايمانا أحسن القرآن ولذلك لما قال ابن الربن أن المعين على كفاءة الأربعين، أن الحديث اجتمع على أحكام الثلاثة، هذه غلاص بالحديث. حق الله، حق المكلف، وحق العبد. إحنا، فأما حق الله، فقوله اتقي الله حيثما ما كنت، فعندما كنت، كنت تتقين. ومحقق المكلف نفسه في محق السيئات بان يفعل بعدها حسنا اه لما يفعل بالحسنه تمحوها ومحق العباد معاشره بكونهم الحسنين ولو قيل معاملة الناس بالحسم والقوة والجفاء اي اذا اشتدت اشتدنت بحياه المعامله فلهذا هناك أقول لك الحسن من الحديث أن الجعوب لأينا فيه أن الحكمة تعطوى شيء موضوع فلكل <تصفيق> مقام المقال إذا كانت المصلحة في الغلغة والشدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان لا يقضب إذا كانت خرمات الله وكذلك ضب في بيته قد يقضب لأنه له الولاية في تغيير المنكر في بيته فقد يغضب بل يجب يغضب احيانا لايه لحرمه الله او لما اختلف اهل البيت من مخالفات الامر ده حتى ينضبط لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كما حديث ابن عباس الذي اخرجه البخاري واده مفرد علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت فانه لهم مأدبة حتى يتأدبوا فالاولاد يحتاجون الى ادب تربيه سوجه فعليك باللين والرفق إذا كان الأمر لا يحتاج شدة وإذا دار الأمر بين اللين والرفق او الشده والعنف وعليك باللين والرفق ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الامر كله حصر الله محمد الله